وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُغَيِّرُنَّهُ مِن بَعْدِ عِلْمِكَ فَمَا لَكَ فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا وَلَا تَكْمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ فَبِئْسَ مَا يشترون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 يُرِيدُونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَيُرِيدُونَ أَن يُسْلَمُوا وَلَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ, قدير والله على كل شيء قدير إن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 وَيتَفَدكرَرونَ فيِي خَلْقِ السَّموَاتِ وَالْأَضِِ رََّّنَ مَا خَلَقُ تَ آذَ بَقلًَا شُ ببحانَكَ فَطِنَا عَذاابًا الن وَتَكَتْكَرونَ بِي خَلقِ السَّمواتِ وَالْأَضِ ربَّنا مَا خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار في خلَقُ تَ آذا سبحانك تفتنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنشار ربنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار رَبَّنَا وَآتِنَا ما وَعَدتَّنَا على رسلك وَلَا تَخْزِنَا يوم الْقِيَامَةِ رَبَّنَا لا مَا وَعَدتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تَخْزِنَا يَوْمَ yad